بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله والصلاه الى الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد فالشيخ حافظ رحمه الله ذيكوا اخوان التابعين رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى ومن بعدهم من اهل السنه والجماعه في اثبات العلوي والفوقيه يعني عن كعب الاحبار رضي الله عنه قال قال رسول الله قال الله عز وجل عن كعب الاحبار رضي الله عنه قال قال الله عز وجل في التوراه ان الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي سبحان على عرشي ادبر امور عبادي ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الارض قال الذهبي رواته ثقات اي رواته ثقات الى كعب رحمه الله تعالى وعنه رحمه الله قال ان الله تعالى خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن ثم جعل بين كل سماءين كما بين السماء الدنيا والارض وجعل كسته مثل ذلك ثم رفع العرش فاستوى عليه وذكر الاثر وهو ابو الشيخ في كتاب العظمه قال الذهبي اسناده نظيف ابو صالح يعني كاتب اللي في ص لا ينهى وما هو بمتهم لا بل فيه الاتقان ومثل هذا يتسامح في روايته في مثل هذه المواضع لانها كسوائد و كاثر عن السلف وعن مسروق رحمه الله تعالى انه كان اذا حدث عن عائشه رضي الله عنها قال حدثتني الصديقه بنت الصديق حبيبه الله المبرئه من فوق سبع سماوات قال الذهبي اسنده صحيح ويروى عن عطاء بن يسار رحمه الله ان موسى عليه السلام قال يا ربي من اهلك الذين هم اهلك الذين تظلهم في ظل عرشك قال هم الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي النسور إلى أوكارها أهل الله عز وجل يعني خاصته وأولياؤه والمقربون منه سبحانه وتعالى فالإضافة هنا إضافة التشريف أهل الله إضافة التشريف وعن عبيد بن عمير قال ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأغطيه من يستغفرني فأغفر له حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل والحديث ثويت مرفوعا وهنا موقوفا أخرجه عبد الله بن بن أحمد في ربه على الجهمية وهذا له حكم الإرسال لهم وكذا ما قبله اا من حديث كعب الاحبار بس لكنه لانه خذه عن التوراة وعن جريح بن عبيد الله انه كان يقول ترتفع اليك ثغاء التسبيح وصعد اليك وقار التقديس سبحانك ذل الجبروت بيدك الملك والملكوت والمفاتيح والمقادير قال الذهبي اسناده صحيح شريف القاضي كان يقول ارتفع اليك يا ربي يعني ثغاء التسبيح أثراء صوت الشافي إذا يعني صوت الشاذا ضيع يعني فالمرصود يعني حركات اللسنه المسبحين وصعد إليك وقار التقديث بمعنى أن أعمال العباد الصالحة تصعد إلى الله يتقبلها سبحانه وتعالى فالذين يقدسون الله عز وجل ويعظمون والوقار التعظيم فهو يصعد إلى الله لأن الله يتقبل هذا الكلمة الطيب سبحانك ذا الجبروت بيدك الملك والملكوت ويصعد إلى الله والملكوت والملك معناهما واحد والمفاتيح والمقادير مفاتيح الخزائن ومفاتيح الخير والشر كله امر مفاتيحه بيد الله وخزائنه بيد الله عز وجل والمقادير القدر وعن ابي قلابه رحمه الله تعالى قال اهبط الله تعالى ادم قال يا ادم اني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى عند عرشي قال الذهبي وهو ثابت عن ابي قلابه وهذا يعني من الاسئله والله اعلم او يعني كما كنا قد يكون له حكم الرساله وان عمرو بن ميمون قال لما تعجل موسى الى ربه راى في ظل العرش رجلا يغبطه فسال الله تعالى ان يخبره باسمه فقال لا ولكني احدثك بشيء من فعله كان لا يحسد الناس على ما اتاه الله من فضله ولا يعق والديه ولا يمشي بالنميمه قال الذهبي اسناده قوي يشهد من هذا والذي قبله اثبات العرش وقد ذكرنا ان العرش ان اثبات العرش من ادله علو الله على خلقه كان لا يحصد الناس على ما اتاه الله من فضله ولا يعق لديه ولا يمشي بالنميمه ما شاء الله ان يجعلنا كذلك وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال ما اخذت السماوات والارض من العرش الا كما تاخذ الحلقه من ارض الفلاح بمعنى ان الحلقه الشيء الذي يثير اذا القى في صحراء واسعه كم ياخذ مساحه منها بالنسبه الى مجموعها فالسماوات والارض الى جانب العرش كحلقتين في فله بل وردت الاثار انه الى جانب الكرسي كحلقتين في فلاء والكرسي الى جانب العرش كحلقتين في فلاء وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه كما سبق وعنه عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا قال يجلسه أو يقعده على العرش قال الذهبي لهذا القول طرق خمسة وخرجه المجرير في تفسيره وعمل فيه المروزي مصنفا كلها ضعيفة المقام المحمود الثابت أنه مقام الشفاعة يُستدل على عرش حديث ضعيف لم يثبت فلا تثبت العقائد بمثل هذا اذا كانت لا تثبت الاحكام بمثل هذا وطرقها كلها ضعيفه فلا يثبت الاعتقاد بمثل هذا وكونه في مصنف او غيره فلا يدل على ثبوته لابد من ثبوت الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام او حتى عن الصحابه اذا كان الامر لا يحتمل ان يكون متلقا من الاسرائيلات اما انه ضعيف عن مجاهد ثم يعني هو موقوف عليه فهذا فيه نظر في اثبات ذلك اجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش والذي معني ضعيف هو فيه الليث بن ابي سليمان عن في في اثنان في السند عائله مجاهد فهو لم يثبت عن مجاهد بطرق طريق صحيح عن نوف البكالي ان موسى عليه السلام لما سمع الكلام قال من انت الذي يكلمني قال انا ربك الاعلى نوف البكالي مشهور بذكر اخبار بني اسرائيل قال الذبي اسنادوه صحيح هو الذي قال عنه ابن عباس في قصة موسى الخضر لما انكر ان يكون موسى هو موسى بني اسرائيل قال كذا بنوف شدد عليه جدا لكن هنا طبعا لانه انما ذكر شيئا موافقا لما دلت عليه ادله الكتاب والسنه من ان الله الاعلى هو الذي يتكلم فانه قال اني اجد في التوراه لو ان السماوات والارض كنا طبقا من حديد فقال رجل لا اله الا الله لا خرقت هن حتى تنتهي الى الله عز وجل قال محمد بن سلامة وان ابي عيسى يحيى بن رافع رحمه الله ان ملكا لما استوى الرب على كرسيه سجد فلا يرفع راسه حتى تقوم الساعه فيقول لم اعبدك حق عبادتك رجاله ثقات الا ان فيه انقطاع ذا رجاله ديقن ذكر الذهبي في العلوم لو قال يحيى بن رافع ادرك عثمان بن عفان قال ابن القيم هذا الاسناد كلهم ائمه ثقات في اسناد ابي الشيخ وان قتله رحمه الله تعالى قال قالت بنو اسرائيل يا رب انت في السماء ونحن في الارض فكيف لنا ان نعرف رضاك وغضبك قال اذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم واذا غضبت استعملت عليكم شراركم على لا حول ولا قوه الا بالله قال الذهبي هذا ثابت عن قتادة قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا مما كانوا يكسبون هذا ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني لا يلزم ان كله مسخوطا عليه ولكن استعمال الشرار من علامات السخط على الاكثر وان فاكثر الناس يضلون اذا استعمل الشرار ونعوذ بالله نسال الله يثبتنا على الهدى وعن اكرمه رحمه الله تعالى قال بينما رجل في الجنه استهز الذرع فيقول الملائكه بذرو فيخرج امثال الجبال اخذ الذرع امثال الجبال او يخرج امثال الجبال يعني طبعا فيقول الرب عز وجل من فوق عرشه كل ابن ادم فان ابن ادم لا يشبع قال الذهبي اسناده ليس بك سنده ضعيف يقول وصح في السنة لله الكأي عن ثبت البناني قال كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول إليك رفعت رأسي نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء كما ذكرنا اللفظ ساكن السماء لم يثبت من حديث صحيح وعندما يعني ان كان المعنى ان الله عز وجل له صفه العلوم ولكن هذا كما ذكرنا مما لا يثبت به مثل هذا اللفظ وكونهم الاسرائيلات وارد وفي الحديث اثرا صحيح على الملك بن دينار انه كان يقول خذ فيقرأ ثم يقول اسمعوا الى قول الصادق من فوق عرشه اسنده صحيح صاحب السنه الذهبي وابن القيم في اجتهاد وجوه اسلاميه وعن مزاح في قوله تعالى قال وقربناه نجيا قال بين السماء السابعه وبين العرش 70 الف حجاب فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب فلما راى مكانه وسمع صريف القلم قال رب ارني انظر اليك هذا ثابت عن مجاهد امام التفسير اخرجه البياضي في كتاب الاسماء والصفات فهذا الله عز وجل اعلم بذلك او ايه المشكله ربنا يعني ليس ليس لازم من ذلك ان هذا كما ان موسى كان في السماء وانما ازال الله تلك الحجب والقرب هنا قرب يعني بالروح والله اعلى واعلم فان موسى كلمه في الارض بلا شك موسى عندما كلمه الله كان في الارض لا مما لا شك فيه وقال عز وجل اقربناه نجيا والمناجاة والكلام الذي لا يسمعه الاخرون النجوى الذي يظهر الله اعلى واعلم ان هذا القرب بالروح فعلم منه قدرا قرب النبي صلى الله عليه وسلم بالمعراج فانه كان قربا بالروحي والبدني معا فزوال الحجب يعني بقى يعني بين موسى وبين ربي عز وجل حتى بقي حجاب واحد وعن سفيان قال كنت عند ربيعه ابن ابي عبد الرحمن فساله رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مدهول والكيف غير معقول ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق هذا ثابت عن ربيعه وعن مالك شيخه سنيد ربيعه ربيعه شيخه ربيعه الراي شيخ امام مالك هو ربيعه بن ابي عبد الرحمن الاستواء غير مدهول المعنى فهو معلوم المعنى لانه الارتفاع والعلو والصعود والكيف غير معقول لان العقول لا تدرك حقيقه وكيفيه صفات الرب سبحانه وتعالى فانما ندرك المعنى ولا ندرك الكيفيه الحقيقه اللي هي المعنى التفصيلي الكامل لاننا لا نعرف ولا نحيط علما بالله سبحانه وتعالى لا نعرف الا ما علمنا الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى قد أخبر أنه ولا يحيطون به علما فالكيف غير معقول هذا يثبت ولود كيف لكنه مجهول أي ولود حقيقة للاتواء ولكل صفات الرب سبحانه وتعالى ولا يقال يعني أن ما في الكيف ما في ولود الكيف لا ما في معرفة البشر بالكيف الاتواء غير مجهول المعنى وهو الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى والكيف غير معقول او الكيف مذهول ومن قال بلا كيف فهذا مقصده اي بلا سؤال عن الكيف فليس ما يقصد انه ليست هناك كيفية بل هناك كيفية التي هي الحقيقة الكاملة لكن الله اعلم بها لانه لا يحيط علما بالله الا الله سبحانه وتعالى ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ الله أرسل رسال هذه الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الوحي المنزل كانت من عند الله فما أخبر الله به في كتابه هو من عنده والرسول صلى الله عليه وسلم قد دلغ وعلينا التصديق وليس علينا المجادلة والمناقشة والاعتراض بل لا يرزل ما ذلك وعن حسان بن عطية قال حملة العرش أقدامهم ثابتة في الأرض السابعة ورؤوسهم قد تجاوزت السماء السابعه وقرونهم مثل طولهم عليها العرش الله عز وجل اعلم بذلك وذكر ايوب السختياني المعتزله وقال انما مدار القوم على ان يقولوا ليس في السماء شيء قال الذهبي هذا اسناد كالشمس وضوحا وكالاسطوانه ثبوتا عن سيد اهل البصره عالمهم رحمه الله تعالى مدار القوم غرض المعطلة والجهنمية ان ينفوا وجود الله عز وجل مدار القوم على ان يقولوا ليس في السماء شيء فبدايه الانكار لعلو الله على عرشه من زنادقه ينكرون وجود الله وغرضهم ان ينفوا ان في السماء اله ولكنهم يحاولون التوصل الى ذلك بالتدريج لانفوا العلو ليتمكنوا بعد ذلك من نفي ولود الله تعالى الله عن قولهم علوان كبير وقرأ ابن محيص رفيق ابن كثير بمكة ابن كثير القارئ مش ابن كثير مفسر يقول وفي السماء رازقكم وما تعلون في قراءة شذ في وفي السماء رزقكم وعن ابن بحاك في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم قال هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا وفي لنظه هو فوق العرش وعلمه معهم أينما كانوا خرجه العسل ورد بطة وابن عبد البر بإسناد جيد والغرض من ذلك ليس نفي المعية وإنما نفي الحلول الذي قد يتوهمه الجهل من معنى الآية أن الله رابع كل ثلاثة في نجواهم وسادس كل خمسة في نجواهم قد يظن البعض الحلول فلذلك قال هو فوق العرش وعلمه معهم ويصح أن يقول هو معهم وهو فوق العرش فقد سبق الكلام على ذلك أن المعية معية حقيقية تريق بجلال الله وينفى عنها الظنون الكاذبة من الحلول والاتحاد والوجوث في كل مكان ويقول فان هذا لا يقتضيه اللفظ ولا المعنى ولا الادله الشرعيه ولا العقديه فان المائيه لا تقتضي الحلول بل تقتضي الشهود والحضور والله عز وجل فوق عرشه وهو مع خلقه كيف شاء وعن سليمان التيمي رحمه الله تعالى قال لو سأل لو سألت لو سئلت ايمن الله لقلت في السماء هذا هو الواجب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ذلك وقبل هذا الجواب هو عليه الصلاة والسلام الذي سأل جلية أين الله وأجابت في السماء وقبله النبي عليه الصلاة والسلام وأبطل من تأول هذا الحديث أو زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي ذلك منها لضعف عقلها نعوذ بالله يتهمون صحابية مؤمنة لأنها جاهلة ضعيفة العقل وهم أقوى عقلا منها ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم إنه سكت على باطل ونعوذ بالله في الاعتقاد فيما لا يجوز في صفة الرب سبحانه وتعالى لذعم أنه يرضى ضعف عقلها ويشهد لها بالإيمان نعوذ بالله هذا من أسع الظن وكما ذكرنا يصان قول المؤمن أن الله في السماء عن الظنون الكاذبة من أما السماء تضله أو تقله بل هو فوق العرش في السماء في العلو وعن حبيب بن ابي حبيب قال شهدت خالد بن عبد الله القصري وخطبهم بواسط امير من امراء بني اميه بواسط في بلدنا ما وراء العراق يعني هذه فرصه فقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحم بالجعد بن درهم فانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقولون و فيما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه ذبحه يوم عيد الاضحى وهذا مشهور من مصير الجعد بن درهم استاذ الجهم بن صفوان وهذا ولا يرضى بالله من شر اهل البدع من غلاة الذهنيه الاوائل قيس على الزندقه وكان يصرح كما سمعنا سمعنا بنفي القران والسنه ضد الكتاب تصريحا فتعطيله غلو في التعطيل والنفي يقول لم يتخذ ابراهيم خليلا لم يكلم الله موسى تكذيب ضد الكتاب تكليب صريح وهؤلاء كما ذكرنا كثار نوعا وعينا لذلك قتله خالد بن عبد الله الخصري وكان شديدا ولكن هذا من محاسنه جزاه الله خير وعفره له ما يعني سعرا غير ذلك قال الذهبي والمعتزله المعتزله تقول هذا وتحرف نص التنزيل في ذلك يعني خلاصه قولها ذلك لكن مستقره بالتاويل الذي هو في الحقيقه التحريف فيقولون اتخذ الله ابراهيم خليلا وؤولون ذلك على الاسابه والتكريم ولا يفرتون حقيقه المحبه بل والاشاعره ايضا ينكرون ان الله اتخذ يراهيم خليلا وان لم يصرحوا بذلك لا يوجد طبعا مسلم ينكر ذلك لفظا وانما يقولون لا يجوز ان يوصف الرب بانه يحب بعض خلقه حتى يقل اتخذه خليلا اي شده المحبه فهذا كلام المعتزله والاشاعره والزهرييه اصله من هذا الزنديق المنافق الجعد بن ذربح يحملون ذلك يحملون الايات يحبوه ويحبونه واتخذ ابراهيم اتخذ الله له خليلا على كما ذكرنا المعتزله يقولون هو بالاثابه بالثواب نفسه هذا هذه الخله عندهم طبعا هذا كلام لا لوهه ولا شرحا والاشاعره يقولون اراده الثواب لانه يثبتون صفه الاراده فيقولون المحبه اراده التكريم او اراده الافابه المعتزله يقولونه بالثواب نفسه في المخلوق هذا ضلال مبين فانه مروا ان صفه الاراده غير صفه المحبه وكلمه احب وكلمه اتخره خليله غير كلمه اراد لا شك في ذلك عند من يعلم اللغه العربيه او غيرها من اللغات حتى فان هذه تترجم الى ما الى كلمه وهذه الى كلمه اخرى قال الذهبي عن المعتزله المعتزله وزعموا ان الرب منزه عن ذلك منزه عن اتخاذ ابراهيم خليلا وعن كلام موسى تكريما قال ابو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد وعلماء الصحابه والتابعين الذين حمل عنهم التاويل قالوا في تاويل قوله تعالى ما يكون من نجوث ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا وسادسهم هو, هو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم احد في ذلك يحتج به علمه في كل مكان معنا يعلم كل شيء مش انه العلم ده صفه تقوم بغيره انما هي قائمه به وانما في كل مكان يقصدون ان الله يعلم كل مكان الا فصفات الرب تقوم به عز وجل ولا تحل في المخلوقات طبقة أخرى من التبعي عن نوح الجامع قال كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر جهم إذ جاءت امرأة من ترمذ كانت تجارس جهما فدخلت الكوفة فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس ولا يا عزو الله مدرسة مدرسة فلتفة وعلم الكلام لكن شغوف الناس بالرأي المبتدع والقول المحدث وقله الانشغال بالعلم والقران والحديث لا تدفع الناس الى مثل ذلك ويدلون هذا على مدى خطوره هذه البدع عند ظهورها ولذلك كثر من السلف بيان رد هذه البدع تستشعر مدى الخطر الذي تهدد العقيده الاسلاميه والمنهج الاسلامي الصافي في ذلك الوقت ربما لو لم يقف السلف هذا الموقف يعني لا صارت يعني العقيده الاسلاميه مثل عقائد النصارى دخل فيها التحريف والتبديل والتعطيل والتناقض والفلسفه وعلم الكلام يعني اعظم سبب لذلك ف ولذلك نقول ان يكفي ان اثار هؤلاء ما زالت موجوده ان نفي الخله ونفي الكلام في الحقيقه ما زال موجودا في كثير جدا من المتكلمين الأشاعر والمسردية ونحو ذلك حقيقة قولهم كما سأتي كما ذكرنا ينفون صفة المحبة وينفون حقيقة الكلام الصحيح فإنما يثبتون الكلام النفسي كما سأتي قال نوح تقيل لها تقيل هذه المرأة التي دخلت الكوفة من ترمذ قيل لها إنها هنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له ابو حنيفه فاتيه فاتذه فاتذه فاتيه ذاته فقالت انت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك اين الهك الذي تعبده فسكت عنها ثم مكث سبعه ايام لا يجيبها ثم خرج الينا وقد وضع كتابا ان الله عز وجل في السماء دون الارض يعني في السماء وليس في الارض فقال له رجل ارائيت قول الله عز وجل وهو معكم قال هو كما تكتب الى الرجل اني معك وانت غائب عنه هو فيه ضعف في السند لكن المعنى صحيح غائب عنه بمعنى لست قريبا منه وليس ان الله وليس يصح ان يقال ان الله غائب بل هو عذر الله قال وما كنا غائبين قال البيهقي لقد اصاب ابو حنيفه رحمه الله من فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في الارض واصاب فيما ذكر من تاويل الايه لو لكن لفظ غائب كما ذكرنا ليس يقصده وعنفر رحمه الله انما يقول انت كما تكتب انت بمعنى ان ذلك لا يستلزم الحلول ولا المماسه فقال وتبع كلام البيهقي عن ابي حنيفه انه تبع مطلق السمع بان الله تعالى في السماء قلت انما اراد بقوله هو كما تكتب الى الرجل الى اخره نفي الحلول وانا فربنا تبارك وتعالى سواء عنده الغيب والشهاده والسر والعلانيه وعن ابي مطيع الحكم ابن عبد الله البخيه قال سالت ابي حنيفه عما يقول لا اعرف ربي في السماء او في الارض قال اذا انكر انه في السماء او في الارض فقال قد كفر لان الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سمواته فقلت انه يقول اقول على العرش استوى ولكن قال لا يدري العرف في السماء أو في الأرض قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر رواه شيخ الإسلام الأنصالي في الفرق وروا المقدسي عنه رحمه الله أنه قال من أنكر أن الله عز وجل في السماء فقد كفر ذكره الذهبي والمقدمة في صفة العلوم وعلى ابن جريج رحمه الله تعالى قال كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق وروا الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله قال كن والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته سنده صحيح إلى الأوزع صحى سنده الشيخ الإسلام التامية رواه البيخي في الأسماء الصفات وليستعل بي عنه في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى قال هو على عرشه كما وصف نفسه وسئل رحمه الله تعالى عن حديث الصفات قال أمرها كما جاءت كما ذكرنا اي دله على معانيها اللائقه بجلال الله ومن اطلق فقال لا كيف ولا معنى ان الروح كما جاءت لا كيف ولا معنى اي لا كيف يعلم ولا معنى يسال عنه لانه معلوم وليس لانه لا معنى لها فان اصغر طفل من المسلمين يعلم معنى فوق ويعلم معنى استوى على العرش اذا ويرى انه ذلك فهذه الكلمات لا معنى لوضوح لا معنى يسال عنه لوضوحه كما تقول لا تسال المعنى السمع والبصر والقدره والحياه فان هذه لا تحتاج الى تعريف وقال مقاصد ابن حيان في قوله تعالى ما ياكلون ندوه ثلاثه الا هو رابعهم قال هو على عرش والمه معهم رواه عبد الله بن احمد في السنن والبيهقي عنه قال بلغنا والله اعلم في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء وإنما قربه بعلمه وهو فوق عرش وعن سفيان التوري في قوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه وقال في جميع هديث الصفات أمروها كما جاءت وعن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء اي طبقه طبعا ده دخل فيها من غير التابعين هو ابو حنيفه معدود في تابع التابعين وقيل في التابعين وكلام الاوزاعي عن التابعين و يعني دخل فيها كما ذكرنا تابع التابعين قال وساله رجل فقال يا ابا عبد اي يا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فطر عقالك واخذت الرهضاء العرق الشديد ثم رفع راسه فقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وانت صاحب بدعه اخرجوه وفي روايه قال كيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه واني اخاف ان تكون ضاللا وامر به فاخرج هذا مشبع يعني مستفيد جدا يا مارد والله وقال سلام ابن ابي مطيع وايلكم ما تنكرون هذا الامر والله ما في الحديث شيء الا وفي القران ما هو اثبت ما هو اثبت منه قول الله تعالى إن الله سميع بصير ويحذركم الله نفسه وإثبت الذات تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك قال ثم استوى على العرش استواء والسموات مطويات بيمينه إثبت اليدين ما منعك أن تسرد بما خلقت بيدي وكلم الله موسى تكريم إثبت الكلام يا موسى إني أنا الله هذه بصفة الكلام أيضا لأنه لا يمكن لمخلوق أن يقول إني أنا الله يقول فما زال في ذلك من العصر إلى المغرب كل ما ضعفوه من الأحاديث أتى من القرآن ما يؤيده يقول وصحن ابن الماجيشون أنه سئل عما جحدت به الجهنية فقال أما بعد فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعته الجهنية في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقرير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحصرت العقول دون معرفه قدره فلم تجد العقول مساغا فرجعت خاسئه حسيره لم تجد مساغا للوصول الى الحقيقه والكيفيه وانما امروا بالنظر والتفكير فيما خلق فيما خلق فيما خلق الله وانما يقال كيف لما لم يكن مره ثم كان للمخلوق المحدث لم يكن مره يعني جاء عليه وقت لم يكن موجودا قال اما من لا يحول ولا يزول ولم يزل ولم يزل وليس له مثل فانه لا يعلم كيفه الا هو وثقف فصلا طويلا في هذا المعنى وذكر جمله من نصوص صفات رحمه الله وقال حماد بن زيد انما يدورون على ان يقولوا ليس بالسماء اله يعني الجهميه رواه مليحقم الرزي اسناده صحيح وقال محمد بن اسحاق امام اهل المغازي كان الله تعالى كما وصف نفسه اذ ليس الا الماء عليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والاكرام الظاهر في علوه على خلقه فليس شيء فوق الباطن لاحاطته بخلقه فليس شيء دونه الدائم الذي لا يبيد وكان اول ما خلق وكان اول ما خلق النور والظلمه ثم السماوات السبع من دخان ثم دحى الارض ثم استوى الى السماء فحبكهن وأكمل خلقهن في يومين ففارغ من خلق السماوات الأرض في ستة أيام ثم استوى عرش انا ذكرنا أن أول مخلوق هو الخلم طبقة أخرى من أئمة الإسلام روى ابن أبي حاتم عن جديد بن عبد الحميد قال كلام الجهنية أوله عسل وآخره ثم أوله عسل لتنزيه الرب عز وجل عما لا يليق به ده عسل يريدون وضع السم الذي هو التعطيل انما يحاولون ان يقولوا ليس في السماء الهه اسنده زيد وبذلك زعم ان الفرق كلها تريد التنذيه وبالتالي فهي فرق لا باس بها يعني هذا من يعني الزعم الباطل الكاذب فان اراده التنذيه عند هؤلاء اصلها الزندقه وانما تدسرو بذثار التنذيه ولا يجوز ان ننزه الرب عز وجل عما لا يليق لا لا يجوز ننزه الرب عما وصف به نفسه ونزعم ان هذا لا يليق به نعوذ بالله كيف ان الله لا يعلم ما لا يليق به ويصف نفسه بما لا يجوز نعوذ بالله من اسوء الظن بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم ذلك الظن يقول وصح عن علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله بن مبارك كيف نعرف ربنا عز وجل قال في السماء السابعه على عرشه ولا نقول كما تقول الذهنيه ها انها هنا في الارض فقيل هذا لاحمد بن حنبل فقال هكذا هو عندنا اي فاعتقادنا وهو اسنده صحيح رواه بخاري في خلق افعال العباد وعنه رضي الله عنه ان رجلا قال يا ابا لهو قال عبد الرحمن بن عبد الله بن الورك قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية يعني خاف أن يكون قد ظلمهم من كثرة الدعاء عليهم قال لا تخف فإنهم يجعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء قال عدو الله وهو عضو الله ابن أحمد دليل على أن هؤلاء حقيقتهم الزندقة والكفر والعاذ بالله كانت مسألة خطيرة في وقت من الاوقات وما زالت لان اثار الجاميه هذه ما زالت موجوده في من يقول ان الله في كل مكان وقال نوح الجامع نوح الجامع وساله رجل عن الله عز وجل في السماء هو تحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سال الامه اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنه ثم قال سماها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنه ان عرفت ان الله عز وجل في السماء راوه عبد الله بن احمد ايضا فقال عباده بن العوام كلمت بشرا الماليكي واصحابه فرأيت اخر كلامهم ينتهي ان يقولوا ليس في السماء شيء اراء لا يناكح ولا يوارث الظاهر في هذه المساله ان الجهميه والمعتزله الذين يؤولون الصفات كلها بعد اقامه الحجه يكفرون اما قبل اقامتها فلا يكفرون الا من صرح بنقض الكتاب وتكذيب الكتاب كما كما يقول كقول الجعد لم يكلم موسى تكريما ولم يتقرب له خليلا فهذا كافر بعينه منذ ساعته واما غيرهم فهم في يعني قبل لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجه وثبت عن ابي يوسف صحابي ابي حنيفه رحمه الله قال من طلب الدين بالكلام تزندق انطلب الدين علم دين بك علم الكلام اللي هو كلام المنطق واليونان وانا هنالك والفلسفه تزندق ومن طلب المال بالكيمياء افلس الكيمياء بتاعت زمان عندهم يعرفوا الكيمياء اللي تحويل المعادن الخسيسه الى الى نفيسه كذهب وفضه ونحو ذلك بالتفاعلات الموهمه لذلك كانت عندهم الكيمياء هذه بدعه من البدع بخلاف الكيمياء المعاصره فانها لا تهدف الى ذلك يخره من طلب المال بالكيميائي افلس ومن تتبع غريب الحديث كذب وقد ضرب عليا الاحول لا وقد ضرب والله على ما اظن ان قد ضرب علي الاحول اه لا هو وقد ضرب ابو يوسف عليا الاحول احد المبتدعين وطوف به في شان الكلام وضرب اخر كان مع يوسف القاضي فلما ثبت علم الكلام على وحده يتكلم فيه اللي هو اسمه الاحول علي الاحول ضربه وطوف به فضيحه له في شان الكلام يعني في شان احداث علم الكلام والتكلم في صفات الرب بالبيان وضرب اخر كان معه متكلم وقال محمد بن حسن محمد الشيباني صاحب ابي حنيفه ايضا والصاحبان يعني منزلتهم في المذهب الحنفي معلومه قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقران والاحاديث التي جاء بها ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسابق الجماعه لانه وصفه بصفه لا شيء يقصد فسر هنا اول وحرف لا يستوعب معنى استولى لانه ينفي عن الله مراصف به نفسه وصفه بصفه لا شيء لان مذهب الجهميه ان ان الله يوصف بانه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا ان تقديم النفي ولذلك سموا معطله التعطيل النفي فهم ينفون يقولون لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يوصف بانه فوق العرش ولا داخل عالم ولا خارجه وهكذا فهم يقدمون النفي ف فاذا كلمه في ادله القران اولوها فهذا التفسير الذي يقصده والا فاهل العلم بالتفسير قد تكلموا في احاديث الصفات بلا شك فسروها بمقتضى الكتاب والسنه واقوال الصحابه والتابعين والعربيه ولم يمتنعوا من تفسير ما يحتاج الى تفسير اما ما لا يحتاج الى تفسير فامرواها بلا تفسير ما سمعنا واحدا من السلف فسر السمع والبصر ولا علم والحياه فان ذلك معلوم المعنى فهذه لا تفسر ولا توصف بانواع التحريف والتاويل لا يقولون اليد القدره فهذا تفسير باطل اراده نافيه محمد بن الحسن والله اعلم وكثر بسر المريسي قبحه الله تعالى وهو راس من رؤوس المعتزله من كبار رؤوس المعتزله بسر المريسي قال كتب الى منصور بن عمار رحمه الله تعالى يساله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فكتب اليه استواءه غير محدود يعني غير معرف بالكيفيه الحد التعريف فلما يقول له كيف استوى هو عايز ياخد منه تعريف عشان يقول له طب ده تعريف ده ده استواء المخلوق وهذا من اباطيلهم ويحتمل معنا الاخر ان استواءه غير محدود حتى لا يثير له شبهه الذين اثرها المتاخرون كالغزالي صاحب اللاهياء هنا يقول العرش محدود واذا استوى الرب عز وجل عليه فاما ان يكون اكبر منه فيكون جزءه غير مستوي واما ان يكون اصغر فيكون العرش اكبر او ان يكون مساوي له فيكون الله محدودا نعوذ بالله طبعا ده اولا وقع في الايه في التنزيم والتشبيه اولا وقع اولا في التف... يعني انه شبه الله ب يعني مقاسات معينه ولازم عنده ذلك فثم نفى فهو اساء الظن بالكتاب والسنه ثم خالف الكتاب والسنه نحن لذلك نقول استواءه غير معلوم غير مجهول غير مجهول المعنى والكيف غير مجهول غير معقول والكيف مجهول او غير معقول فهذا الذي يجب ان نقوله فمعنى غير محدود يعني غير معقول الكيفيه والله اعلم او لا يحد بحدود معينه ويقال هذا تعريفه كذا او يعني لا يقال هو قدر العرش او غيره او اكثر منه او اقل الله عز وجل اكبر من كل شيء قطعا وجزما ولا يعني يلزم يعني هذا الذي قاله الغزالي غفر الله له يقول فكتب اليه استوائه غير محدود والجواب فيه تكلف يعني لو تكلفت ان اجيبك لكي عن هذا السؤالي فقد تكلفت ما لا علم لي به ومسالتك عن ذلك نعم والايمان بجمله ذلك واجب قال الله تعالى فاما الذين في قلوبهم زي فيتبعون ما تشابه من افتراء الفتنه جوابا تيرى وقيل لي يزيد النهرون من الجهميه قال من من زعم ان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي فهو عبد الله بن أحمد واسمه دوجه يعني إيه على خلاف ما يقر في قلوب العامة من الفوقية وهذا الذي يقولون أن نستورج ما نستورج ولعجب أن بعده آذين يقولون كثيرا جدا نجد أن الذي يقرر في كثير جدا من المعاهد العلمية والجامعات الإسلامية عقيدة هؤلاء الجهمي فالعلم والعلم ما زال يقال لابنائنا في المرحله الاعداديه ان من ايات المتشابهه الرحمن على العرش استوى لانها تستلزم التشبيه وان استوى بمعنى استوله ويدرسون في الجامعات شبه الغزالي التي ذكرت ان العرش هيكون حته طالعه حته داخله نعوذ بالله ضلال مبين والله العظيم فقال سيد ابن عامر الضبعي وذكر الجهميه قال هم شر قولا من اليهود والنصارى قد اجتمع اليهود والنصارى واهل الاديان مع المسلمين على ان الله عز وجل على عرش وقالوا هم ليس على العرش رؤسهم اصلا ناس زبارقه ليس لهم يعني اعتقاد في ولود الله سبحانه وتعالى هم اصلا من الفلاسفه ونحوه وقال احمد بن حنبل رضي الله عنه حدثنا وكيع عن اسرائيل بحديث اذا جلس الرب جل, جل جلاله على الكرسي حديث ضعيف كما نعلم تق شعره رجل عند وكيع فغضب ووكيع وقال ادركنا الاعمش والثوريه يحدثون بهذه الاحاديث ولا ينكرونها كما ذكرنا هذا الكلام سنه ضعيف عن هؤلاء اصلا وقال مر نسلم هذه الاحاديث كما جاءت ولا نقول كيف ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا احنا قلنا لفظ جلس جلس هذا لا نعرف هل صحيح والله وقال عبد الرحمن بن مهدي ان الجهميه ارادوا ان ينفوا ان يكون الله تعالى كلم موسى وان يكون عرش ارى ان يستتاب فينتابوا الا ضربت اعناقهم والاستتابه دليل على التكفير لانه انما يستتاب يطلب توت من ثبتت ردته مش معنى ذلك انه قبل ما يستتاب يبقى مش كافر لا ده هو كونه يستتاب دليل على ايه على ثبوت الردة والله اعلم أن هذا بعد اقامه الحجه كما ذكرنا او محمول على بولات الزهميه الذين ينفون صريحا الكتاب فاقول لم يكلم موسى تكليما لم يستوعب العرشونه هذا فاما من قالوا كلمه بكلام مخلوق فهو نفس المعنى ولكنهم لم يتجاسروا على تكذيب القران فاولئق تقام عليهم الحجه اولا فاذا ثبتت عليهم الحجه سبت كفرهم فاذا اصروا فاذا فعل ذلك استتيبوا فان تابوا الا ضربت اعناقهم وربما يكون القول بضرب الاعناق من باب يعني قتل المفسدين في الارض فان بعض اهل العلم يرون قتل المظهر للبدعه ولكن الذي يظهر ان استعمال لفظ الاستتابه يدل على انه يكفرهم عبد الرحمن هادي يكفر الجميع وكما ذكرنا هذا اما من جهه غلاة الزميه فيكفرونه نوعا معينا واما ان يقال ذلك بعد اقامه الحجه قال وهب بن جرير اياكم راي جهنم فانه يحاولون انه ليس في السماء شيء وما هو الا من وحي ابليس ما هو الا الكفر فقال الاصمعي لما قدمت امراه جهنم فقال رجل عندها الله على العرش فقالت محدود على محدود قال الاصمعي هي كافره بهذا القول وسبحان الله مقاله امراه جامده هي الذي يقولها له المتاخرون من الاشاعره ولا حول ولا قوه الا بالله وقال الخليل بن احمد في قوله قريب ائمه اللغه في قوله ثم استوى على الع... ثم استوى الى السماء يقول ارتفع وقال الفراء صعد زي ما قلنا هي الانفاض التي فسرت تراب بهذا انا عبد الله ها؟ هنا هو هو لا كلامه غير قديم الكلام وانا عبد الله بن ابي جعفر الرزي انه ضرب راس قرابه له كان يرى راي الجهم وكان يضرب بالنعله على راسه ويقول لا حتى تقول الرحمن على عرش استوى باين من خلقه وضرب راسه يعني را ضرب راسه بال ايه بالجزمه مش بالسيف والله وعد هو قتل الجهم نفسه قتل على الزندقه ايضا كما ان الجعد قد قتل عدول اصلا رؤوس اهل البدع غالبهم من المنافقين ولا الا ان لم يكونوا كلهم من المنافقين نعوذ بالله من حالهم هو الشيخ يذكر طبقات متعدده لاثبات ان دي مساله مجمع عليها عند اهل الاسلام لست في طبقات متعدده سوف انكر اقول قولي هذا استاذنا بخصوص بالنسبه للاخبار التي ذكرناها منها ما هو ادعاء اسرائيليه لا يؤخذ ان كل ما ثبت كل ما فيها هو فقط ثابت مضبوط انما نحن ذكرنا للجزء الذي يوافق المساله المطلوبه وهي اثبات علو الله على عرش الرد العرش اما تفاصيل ما اتى في ذلك فهذا مما يتوقف فيه فالله عبد الاعلم به يعني هذا مما يقال فيه حديث عن اهل اسرائيل ولا حرج زي مثلا ان هل سيدنا موسى فعلا في 70000 الهاب بين السماء السماء العرش وبين الطائره ده هنعرف منين الغرض المقصود من الذكر الاخر ده ايه ذكر اثبات العرش عن التابعين ده التابعين وان ذلك يقولونه ويقولونه على سبيل التصديق اما ان ان هذا القول لا لا ليس هذا مما تدهد به العقيده كما ذكرنا عدد الحجج 70000 حجاب ان سيدنا موسى رفعت كلها الا حجابها او لا لماذا نقر لا الكلام ده نحن نذكره للشاهد الذي يوافق ما عندنا فقط اما التفاصيل التي ليست عندنا ليس عندنا هنا في الكتاب والسنه فهذا مما لا يلزم تصديقه ولا يجوز تجليمه لم لا يلزم تصديقه لانه لم يرد ولا يجوز تكليمه لان هذا الامر مما يتوقف فيه لذلك السؤال يقول هل كان ارى سيدنا موسى العرش كما في الاثر الله اعلم احنا الاثار زي ما قلنا احنا بنجيبها لشاهد معين ولذلك بعضها بيبقى ضعيف بس يذكر كشاهد لمساله واحده لاثبات الماديه عنده النسب في بدل عرش و وقول الله عليه وحده يقول بعض المؤلفين قال الله حكاية عن سليمان او داود او نحن الكل كلمة حكاية صحيحة طبعا بلا شك حكاية عنه بمعنى ان الله قال انهم قالوا هذا معنى مقصد حكاية عنه طبعا. لان الله لم يقل هذا عن نفسه عز وجل وانما قاله عن انبياء او عن ملائكة او عن رسل او عن غيرهم او عن ابليت ذكروا حافيا عنه قوله يعني ايه مش ان هو يقلد الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي تكلم يرك قبل ان يتكلم به كل هؤلاء ولكنه قاله عنهم ولم يقله عن نفسه وده معنى الحكايه ده برده هو بس الكلام اللي هو الاثر الضعيف في العفينه معاملك الاسرائيلات نعم ما نقدرش نرمي دون بيان بضعف لا احنا قلنا وضحنا الكلام هو ايه بيروي ليه صاحب مر القبور او غيره بقى والذهبي بيروي عشان يثبتهم ان السلف كانوا بيذكروا هذه الاعراض من غير ادراات دي اعراض جميله من غير ما يقولوا ان التوء لا رز وان العرش ازاي راح وذلك ولا يتكلموا عنها كان بييروها كما جاء عشان اقول هذا هو اعتقاد السلف ابيروها كما جاء طب ايه الدليل عليه نجيب النقول ان هم كانوا يقولوها ايه كما جاء اما كلها زي ما قلنا يستفاد منها بقى ذكر تفصيلي في اشياء اخرى غير التي نذكر فيها الباب اللي عليه الشواذ كتب السنه لا ما ذكرش لو ما وردش فيها كده ثبت عن علماء الامه الاسلاميه انهم لا يقتلون الا في تصرفات الظلم فكيف الجمع بين حكم القتل في من انتظر ورب الله في السماء مع عدم تكثير هذه الفرقه فانهم طلبوا يعني قلنا الكلام ده باحمل على اثنين اما الغلا منهم اللي بيصرحوا بنقض الكتاب والسنه فدول كفرنا وعايره ومش هم المترفه الاسلاميه ليست من تلكين التنافرهم النوع الثاني هو من ان المقصود ان القول كفر ولا يلزم تكفير المعين قبل اقامه الحجه كما يقول ذلك شيخنا جميعا وبعض العلماء يجعل في المساله قولان ان من يقول ان هذا هؤلاء العلماء يوقعونه التكفير يكثرون هذه الفرقه ويخرجونها من المله كما جادته مثلا الشفاعات يقول ان فرقه الجاميه اخرجها بعض العلماء من, من الفلاسفه الكفريه والرافضه وده صحيح فعلى بعض العلماء لا يعد هذه فرقه الامه ولكن عامه العلماء يرون ذلك يرون من فرق الامه غير الغلاة منهم شرط ان من يكونوا غير الغلاة غير الذين صدروا بنقيض الكتاب والسنه بعكس الكتاب والسنه وتجريد الكتاب والسنه فاما اقواله فاقال كفريه ويحمل كلام من كفره على النوع وعلى المعين بعد اقامه الحكم مسراني نطق بالشهادتين وبيض بينه وبين الله ويقيم الشعائر التعبديه بينه وبين الله لكن ما زال بالصليب وهذا بكنيسه الخوثي المقدسيه قتل هذا الرجل في بلادنا هذا رجل كافر لو كان في مكان انا اقول لماذا لانه لا يستطيع ان يحمي المسلمين ولا يكفي مجرد الخوف لابد ان يكون قد يعني اكره على راس تمام في السلسله الخطره ها ماشي الحال طبعا يسيبهم يمش ياتي المسلمين سوف يحميهم